يا سيب وال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 وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْذِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَرْشَيْنَاهُمْ فَأَرْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ I اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم وكل شيء احصيناه وَقَرِيبَ لَهُم مَثَلًا نُصْحَابًا قَرِيئًا إِذًا مُرْسَلُونَ إِن إذ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِم مُرْسَلِينَ فَكَذَّبُوا فَكَذَّبُوا مَا فَعَذَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا لكم منا Um, mm yeah -hmm. mm -hmm. 129. I Yeah. Uh -huh. uh -huh. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا لا جنات من نخيل وأغناب وفجر بيأكلون من ثماره وما عملته أيذهم؟ أَفَلَا What uh جُندِ رِيمُسِ ذَلِكَ تقدير والقمر قدرناه منازل قد تعادك العجون القديم للشمس ينبغي لها تدرك القمر وللليل سابق النار وكل في فلك آيَةٌ لَّهُمْ أَنَّ نَاهِمًا نَذِرَةٌ فِي الْفُلْكِ الْمَشْ Quan لَهُ اِذَا قِيلَ لِلَّذِينَ امْتَعَدُوا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَنَتْكُمْ لَعْنَةُ وَمَا ت the mm. قال الذين كفروا قال يقولون <تصفيق> متى قان في قام في الصور فاذا هم من كانت إلا صيحة واحدة هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك No, أَلَمْ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم قال قد أضل منكم أفلم تكونوا تراقيلوا أنا ش أ أخناهم على مكانتهم فما استطاعهم ضيا ولا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إن But I